وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَظْرُو كَيْفَ كَانَ عَرْقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُ الْأَرْضِ وَعَمَرُهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا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 وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا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 ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له طالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه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 فَآتِ الذَّقْرَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا يَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْضَىٰ عِندَ اللَّهِ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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الزياح مبشرات وليذيقكم وليديقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤه بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الزياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء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 من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رَحْمَةِ الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولَئِنْ أَغْسَلْنَ رِيحًا فَرَأَوْهُمُ الصَّبْرُ الَّذِي ظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْحُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْمُ دِبْرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَا أَدِلُّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ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 فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل